وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل فتقوى الله عليها المعول وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول ثم اعلموا رحمني الله وإياكم معاشر المؤمنين أن خير ما تنافس فيه الناس وقضيت فيه الأعمار واجتهد فيه الخلق هو تحصيل العلم الشرعي والعمل به ومشره بين الناس ليعمل به أيضا وتوجيههم إليه لتحصل لهم السعادة في الدنيا ويتحقق لهم الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة وأهل العلم منذ عصور السلف وهم يشتهدون في نشر العلم وتبليغه وعصاله إلى الناس وتذليل صعابه وتقريب ما تباعد منه وجمع ما تفرق منه وقد تنوعت جهودهم في طريقة إيصال العلم إلى الناس طارة بمراعة نوعية المخاطبين وطارة حسب الموضوعات والمسالك التي سلكوها إما في التصنيف والتأليف وإما في الخطابة والتدريس ومرة أخرى حسب الزمان الذي وجدوا فيه فمنهم من سلك مسلك التصنيف والتأليف في علم أو علمين أو أكثر من ذلك ومنهم من قعد للتدريس في المساجد والمدارس يدرس للخاصة وللعامة ومنهم من قعد للفتية والقضاء ومنهم من اتخذ الخطابة والوعظة وسيلة وطريقة إلى إصال علمه إلى الناس ومنهم من عقد المناظرات لإفعال خصومه وكل هذه المسالك والوسائل والطرق ينبغي أن يهتم بها الناس اهتمامهم ينصب من خلال ما يبذلونهم من جهد في وسيلة من هذه الوسائل ولعل من طرق إصال العلم للناس واستفادة الناس من العلماء أن يستفتوهم وأن يجالسوهم وأن يسألوهم عما أشكل عليهم من أمور الدين ولهذا أيها الإخوة المؤمنون فحديثنا ينصب في موضوع هام له أهميته لسيما في العصر الحاضر وهو موضوع الفتوى كيف ينبغي أن يكون المفتي والأهم من ذلك كيف ينبغي أن يكون عليه المستفتي أي الذي يسأل العالم لأن هذه الوسيلة صارت هي الوسيلة المتوفرة والسهلة لجميع الناس لأن السؤال قد لا يتطلب من السائل جهداً كبيرا بخلاف من اطلع أو سافر لأجل مجالسة أهل العلم فربما بذل في أجل أجل ذلك وقتاً طويلة ولهذا سنتكلم عن هذا الموضوع العام الهام الذي يستفيد منه جميع الناس لأن الفتوى أيها المؤمنون منصب عظيم الأثر بعيد الخطر فالمفت قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مهمته ودعوته للناس المفتي هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ووارثه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح والعلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دنارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والمفتي أيضا نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبنيغ الأحكام وتعليم الأنام لذا يجب على كل المسلمين اتباعه والرجوع إليه في المسائل الشرعية العادية فضلا عن النوازل والمستجدات الطارئة والسهارية ويكفي أن المفت كما قال ابن القيم رحمه الله موقع عن الله رب العالمين كما أوضح ذلك في كتابه العظيم الذي ألفه هذا الشأن حيث يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى مبينا منصب المفتي وأنه موقع عن الله عز وجل يقول رحمه الله إذا كان منصب الموقع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والساموات؟ ولهذا اشتد نكير السلم رحمهم الله على من اقتحم ميدان الفتوى وهو محروم من سلح العلم أو قليل البضاعة فيه وكانوا يضعونه في خانة المتقول على الله بلا علم ولا يخف عليكم أن التقول على الله تعالى بلا علم من أكبر كبائر ومن أعظم أجناس المحرمات لأن الله عز وجل يقول في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقول على الله ما لا تعلمون فهذه آية عظيمة عدد الله عز وجل فيها أربع أجناس من المحرمات فبدأ أولا بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وسن بالإثم والبغي لغير حق وسلس بالإشراك بالله عز وجل وربع بالقول على الله بلاعلم وقد أخر ذكر القول عليه بلاعلم للدلالة على خطره وهو قارين الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى بل هو أصره لأن القول على الله بلاعلم عليه أسست البدع والضلالات وبه غيرت الملل والدينات فالمشرك قد يضر, قد يضر نفسه ولكن المفت قد يضر أمه ولذا إذا أفتب نعي ولذا قالوا زلة عالم زلة عالم وقد حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه من مغبة التسرع في إصدار الأحكام المتعلقة بالحلال ومعه والحرام. تجنبا للوقوع في كبيرة الكذب عليه قال سبحانه وتعالى في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف أجسنتكم للكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب إن الذين يفطرون على الله الكذب لا يفرعون متاع قليل ولهم عذاب أليم يقول أحد السلف وهو أبو نظرة رحمه الله تعالى يقول عن هذه الآية ما زلت أخاف آية النحلة حتى منذ أن نزلت أقول ولعل هذا هو المحذور الذي جعل كثير من العلماء المتقدمين إذا ذكروا بعض المسائل والأحكام التي لا نص فيها ظاهر على التحريم أن يقولوا لا يعجبني ذلك أو لا ينبغي فعل هذا أو أن هذا الفعل إنما يفعله الفساة عندنا ونحو هذه من العبارات التي لا تحمل الجزمة والقطعة والتصريح بالتحريق في صياغها وسيقاتها وكل هذا أيها المؤمنون يجل على ما كان عند هؤلاء الأخيار والساد الأماجي من تهيب للفتوى وتريث في أمرها وتوقف في كثير من الأحيان عن إصدارها وتعظيمهم وتبجيلهم لمن قال لا أدري فيما لا يذري واقصائهم وازدرائهم للمتسيبين أو المتجرئين على الفتوى المقللين من شأنها المهونين لعواقبها وتوابعها واصمعوا إلى ما كان عليه السلف هذا عبد الرحمن بن أبي ليلة رحمه الله من سدات التابعين الكبار يقول أدركت مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن مسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن مسألة إلا ود أخاه كفح ويقول عطاء بن سائب رحمه الله من العلماء الكبار ومن رواة الحديث إني أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن مسألة فيتكلم وإنه لا يرتعد وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابة الجليل يقول إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون وسئل عامر الشعب وهو عالم الكوفة بلا منازع سئل مرة أمام الناس فقال لأدري فقيل له ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقير العراق قال ولكن الملائكة لم تستحي حين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض أو أن يعرض نفسه عن الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها ويقول مصعب جاء رجل إلى مالك بن أنس وسأله عن مسألة فقال له أدري فقال له مالك لا أدري فقال له الرجل هذه مسألة سهلة خفيفة وإني عارت ومعلمها الأمير وكان السائل ذا قدر فغضب مالك رحمه الله وقال مسألة سهلة خفيفة ليس في العلم شيء خفيف أما سمعت قول الله تعالى في كتابه يقول إنا سنرقي عليك قولا ثقيلة فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل كما قال رحمه الله وقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إني منذ لا لأفكر في مسألتي منذ بضعة عشر سنة لم يتفق لي فيها رأي إلى الآن أقول وقد, ت... وقد لا تكون هذه المسألة التي يفكر فيها مالك من النوازل التي تتعلق بالأعراض أو الأرواح أو السياسات أو الاتفاقات فكيف, اليوم فكيف أيها الإخوة اليوم نسمع من أناس ليس لهم صفات المفتي ولا أداب المفتي ولا أخلاق المفتي ويتكلمون ويحللون ويحرمون ويبدعون والناس تتهافت لسماعه ولنقل ما يذكره إن على الوجهة الوصية أن تفكر في مثل هذا الأمر العظيم الذي هو في الحقيقة من الأخطار التي تهدد لا أقول تهدد الناس وإنما تهدد دين الناس والنقول والعثار التي ذكرتها غيرها كثير لا تحصى في تهيب العلماء الربانيين والمفتين المتورعين ومن رام مزيد لهذا فليطالع ما كتبه العلماء كالامام الشاطبي في كتابه الموافقات وكتاب الإمام ابن حمدان له كتاب سماه صفته الفتوى والمفتي والمستفتي دون أن ننسى ذلك الكتاب العظيم الذي أطبقت شهراته الأثام كتاب الإمام ابن القيم الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين والمقصود من كل ما ذكرنا هو أن للفتوى عباد الله رجالها وفرسانها للفتوى رجالها وفرسانها ولا يكون المفتي مفتيا حتى تتوفر به خمسة شروط. قال الإمام أحمد أن تكون له نية أن تكون له نية والمعنى أن تكون له نية صادقة صادرة من إخلاص قال فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور هذا الأول الثاني أن يكون له حلم ووقار وسكينة يظهر هذا في كلامه وفي سمته وفي تعامله مع الناس الشرط, الشرط الثالث هذا من كلام الإمام أحمد أن يكون قويا فيما هو عليه وفي معرفته أن يكون قوياً في العلم وفيما هو عليه من منصب الإفتاء هذا الرابع الخامس أن يكون على كفاية من العيش حتى لا ينضعه الناس أن يكون على كفاية من العيش حتى لا يطمع في أيدي الناس لأن البعض قد يفتي للناس بغرض أن هؤلاء يطعمونه أو يكسونه أو يقربون له الهدية ولهذا يوجد بعض الناس في الشديد سمعنا من بعض الأغنية أنهم لا يستفتون إلا من رأوا أنه سيسهل لهم في الفتوى ويغذقون عليه العطاء وإذا قلت له لا تسعى هذا يقول لك لا أنا هذا هو المفتي الذي أقصده من أجل هذا فمن شروط المفتي كما قال الإمام أحمد أن يكون على كفاية من العيش حتى لا يمضغه الناس ثم الأمر الخامس وهو مهم أن يكون على معرفة بأحوال الناس أن يكون عارفا بواقع الناس واعلموا أيها المؤمنون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليه وهم أعلموا الناس في هذه الأمة كان عددهم في حجة ودعم مع النبي صلى الله عليه وسلم مائة وكانوا كلهم مستفتين لم يكن ممن تصدر للإفتاع منهم إلا سبعة من الصحابة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا لابد أن ننتبه أيها المؤمنون إلى هذا الأمر العظيم فلا ينبغي أن نسمع لكل ناعب ولا نقبل من كل متكلم ولا نسلم لكل متصدق لسيما هم الآن يتكلمون في بهوي الفضائيات والقنوات بما يحلو لهم من كلام ربما في كبر المشاكل وأهم المسائل التي تعد من النوازن المستجدات التي لو كان عمر بن الخطاب رحمة رضي الله عنه حيا لا جمع لها آل بضر واستشاره وللأسف الشديثة إن بعض الناس قد يغتر ببعض المعممين منهم الذين أوتوا البيان وحسن الكلام فينخدعون ببريق حديثهم وبحماساتهم وربما أحيانا ببكائهم ونحيبهم فكونوا عباد الله من هؤلاء على حذر واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انكزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسعيلوا فأفتوا فظلوا وأظلوا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلد وأن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين صفا هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومصطفا أما بعد فيا عباد الله مما يجب أن يعلم أنه كما للفتوى مزالق ومعايب فللمفتين أيضا عجائب وغرائب ترجع احيانا إلى الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها وعدم الإحاطة بها وترجع ومن هذا الجهل الجهل بالسنة والأحاديث ولهذا قالوا أهل العلم من كانت بضاعته في الحديث مزجاه فلا يصح له أن يتصدر هذا المنصب الهام وأحيانا ترجع هذه المزالق إلى سوء التأوين فلا يكون الخطأ ناتجا من عدم استحبار النص بل لسوء تأويله وعدم فهمه على المنهج السليم وطارة يرجع الخطأ إلى عدم فهم حقيقة الواقع لأن الواقع واقع الناس يختلف من وطن إلى آخر من عرف إلى عرف ومن نظام حكم إلى نظام حكم آخر مخالف بل إن الواقع في اليوم تطرع عليه تغيرات ربما ليس من يوم إلى يوم وإنما من لحظة إلى لحظة وعليه ينبغي على المفتي أن يكون على حذر من هذا من المزالق الخطيرة التي تكون عند المفتي إفتاؤه تبع لهوى أو هوى غيره فهذا هو الذي أهلك الدين ما أهلكه إلا أنصاف العلماء الذين إذا أفتوا أفتوا بأهوائهم أو بأهوى غيره وقد كان العلماء قديما يقول كما يقول سفيان الثور رحمه الله قال ألفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد فليس المفتي الذي يسهل للناس ويتبع رخص العلماء لأن أهل العلم قالوا من تتبع رخص العلماء تزندق نعم التيسير مطروب ولكن التيسير ينبغي أن يكون وفق ضوابط وقواعد شرعية يعرفها العالم المتمرس المتمكن في العلوم الشرعية وقد لا أطيل في هذا الجانب لأن الذي يهم هو الجانب الثاني جانب مستفتي وهو أهم المستفتي هو السائد وكلنا في هذا الباب وكلنا نسأل أول ما يجب على السائل أو المستفتي أن يحسنا طرح السؤال صياغة السؤال لأن حسن السؤال هو نصف العلم حسن السؤال هو نصف العلم ولهذا ينبغي أن تطرح السؤال من غير أن يكون لك فيه أي لا تلبس ولا توهم ولا تذلس وتسأل عن المسألة التي تحتاج إليها في حينها والتي لها تعلق بدين الله عز وجل ثم العمر الثاني أن لا تسأل ليس بواقع الذي يفترض وقوعه هذا العمر الأول من الأمور التي ينبغي أيضا للمستفدي أن يغفلها أنه إذا استفتع ينبغي أن يتق سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة من ذلك أن يفحص الفتوى إذا جاءته من المفتي تمام الفحص وأن يتبين ما فيها من شروط وأداب وقواعد تمام التبيين فلا يخطف الجواب خطفا يأخذ بأوله ويغفل عن آخره وربما أخذ بآخره ويرمي بأوله يقبل السهل ويطرح الصعب يركز على المجمل ويهمل المفصل هذا ينبغي للإنسان أن يتنبه إليه ثم أيضا من هذه الأداب أن على المستفتي أن يتق الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه ومعنى أن يتق الله عز وجل وأن يستفتي نفسه أنه إذا عرض الفتوى على المستفتي فينبغي أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى فيما طرحه من سؤال لا يريد بذلك خدعة ولا يريد أن ينتقص جوابا يكون أن يأخذ جوابا يكون موافقا لهواه فمن علم أنه بجواب المفتي يكون ذلك ذريعة إلى أمر غير شرعي يكون قد جنع على نفسه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنكم تختصمون لدي أو تختصمون إلي وإن بعضكم قد يكون ألحا من بعض يكون ألحا يعني في حجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحاجة فمن قضيت له شيئا في حاجة فلا, يأخذه فلا يأخذ حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما ظهر له فكيف بقضاء غيره فكيف بقضاء غيره ثم أيضا ينبغي على المستفتي أيضا إذا عرض هذه الفتوى على نفسه ليس معنى أنه ينظر في أدلتها ويخالف العالي فيما قال وإنما ينبغي أن يرى إليها ويعلم أن هذا الحق حتى تطمئن إليها نفسه ولهذا قال الإمام بن القيب رحمه الله لا يجوز العمل بمجرد فتوى من المستفتي إذا لم تطمئن نفسه إذا لم تطمئن نفسه ولم يقبلها وتردد فيها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك وختاما نذكر لكم هذه الأداب وهذه الأمور التي ذكرها أحد الأئمة الأعلام هو الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات حيث ذكر أن مواضع السؤال تكون مكروهة في عشرة مواضع الأمر الأول أو الموضع الأول أن لا يسأل السائل عما لا ينفعه في الدين أولا ثانيا أن لا يسأل عما يزيد على الحاجة أو أن يسأل عن الحاجة وما فوق الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا يفيد أن الحج فرد برة في العمر فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكل عام يا رسول الله فهذا مما يبغي أن يكون الأمر الثالث أن لا يسأل السائل من غير احتياج إليه في الوقت أن تسأل سؤالا وأنت لا تحتاج إليه في الوقت فاطرق غيرك ممن يحتاج إلى مثل هذا السؤال الرابع أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها التي لا تنفعه في دين الله عز وجل الخامس أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات وهذا من قبيل التعبدات التي لا معنى له فيأتي الإنسان ويسأل يقول لماذا الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة فالإنسان لا يسأل عن الحكم في عن علة الحكم في العبادات وإن كانت ظاهرة فبها ونعمة وإن خفيت عليه فلا يسأل عنها لأن رب الأرباب سبحانه وتعالى هو الذي وضع له هذه العبادة وأمره بها ومن هذه المواضع التي يكره فيها السؤال أن يظهر في سؤاله معارض في الكتاب والسنة بالرعي وهذا له أدلة العمر الثاني أن يبلغ بالسؤال حتى التكلف والتعمق بني إسرائيل عمرهم الله عز وجل أن يذبحوا كما عمره موسى أن يذبحوا بقرة أي بقرة لكن قالوا ادعو لنا ربك يبيل لنا ماهي ادعو لنا ربك يبيل لنا مولها ما لونها؟ فصعب عليهم بعد ذلك بحثوا تلك البقرة حتى وقعوا عليها وأي صفراء فاقع لونها تصر الناظرين فلما شقوا, شقوا على أنفسهم شق الله سبحانه وتعالى عليهم لهذا كان من أداب السؤال أن لا يبلغ الإنسان بالسؤال حتى التعمق والتكافر والتكلف من المواضع التي يكره بها السؤال أيضا وهو السابع أو الثامن أن يسأل الإنسان عن المتشابهات التي في القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه المتشابه كل ما سأصار الله سبحانه وتعالى بعلمه ولهذا لما جع رجل الإمام مالك سأله عن الاستواء قال كيف استوى الرحمن على عرش قال مالك رحمه الله في جوابه المعروف المعلوم يحفظه كل أحد الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإمان به واجب أخرجوه عني فإنه صاحب بدعة فليس الإنسان عما استأثر الله تعالى بعلمه العمر التاسع من الموابع التي يكره بالسؤال قال الإمام الشاطبي أن يسأل عما شجر بين السلف وقعت حروب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكانوا في ذلك مجتهدين منهم المخطئ ومنهم المصيف لكن لا ينبغي إثارة مثل هذه الأسئلة في معرفة من هو المخطئ ومن هو المصيف ولهذا لمسوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولم يكن من الصحابة ولم يحذر هذه المعارك التي دارت بين الصحابة قال تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لسان لكن اليوم نار الرافضة الشيعة تعيد مثل هذه الأمور إلى الواجهة وتريد أن تبحث بكتب التاريخ لتضرب الصحابة وتنزع من الناس هيبتهم ومحبتهم لهؤلاء الأصحاب الأطهاب والأمر العاشر من مكرهات السؤال أن يبلغ الإنسان بالسؤال إلى حد الخصام وطلبة الغلبة والجدال والتعنت والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم فهذه عشر مواضع يكره بها السؤال نبه إليها الإمام الشاطبي بكذابه الموافقات وقد ضرب لها أمثلة ولعلنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى يكون لنا في الموضوع عود ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم صنحنا دين يهنا الذي هو عصمه امرنا وصحنا وصلحنا, وصلحنا دنيا التي بها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا واجعل للحياه زياده لنا في كل خير واجعل للموت راحه لنا من كل شر وامننا اللهم في اوطاننا ولا تفتنا وارفع مختك وغضبك عنا آمين وصلى الله وسلم وبارك عن النبي الامين وعلى آله واصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إلا الا انت استغفرك واتوب si sarebbe più aspetto con il cristianito video,